قال المؤلف وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا قال هنا إذا كان أفقيا لماذا لم يقل إذا كان أفقيين لأنه قال متمتع وقارن أين لأنه قالوا على كل قال على كل لو لم يقلوا على كل لو قالوا على متمتع وقارن إذا كان افقيين لكن لما قالوا على كل تبين افقيا راجعه إلى إلى كل على حدة إلى كل على حدة وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان افقيا نسك دم نسك دم نسك بشرطه إذن هذا مفهوم كلام المؤلف ان المتمتع والقارن يجب عليه يجب عليه تملكه متى يجب عليه متى يجب تملكه على القارن والمتمتع قال المؤلف اذا كان افقيا اذا كان افقيا قال بشرطه هنا اختصارا للشروط والا فالشروط ذكرت الى سبعه او تسعه وسنشير إليها كما ذكر الحجي هنا لكن نقول المؤلف يذهب إلى أن المتمتع والقارن يجب على كل واحد منهما دم ونسف هنا عبر بالدم ولو عبر بالهج لكان أولى لانها هي عبارة الكتاب ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم استيسر من الهج ولم يقل من الدم لا سيما أن الدم في المسائل الأخرى وهي دماء الجبران وغيره ولو عبر بالهج لكان هو تعبير الكتاب وكذلك تعبير السنة أحدى فالمؤلف يرى أن المتمتع والقارن طيب ما دليله على أن المتمتع عليه هدي؟ دليله قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد إذن التمتع له دليل طيب القارن نقول المؤلف هنا يرى هذا من أي وجه يرى يراه, يراه على ما سئل به الامام احمد رحمه الله تعالى أترى الهدي على القارن واجبا فقال انما هو قياس انما هو قياس ولم تدل عليه السنه قاسوه على المتمتع والقياس هذا نوقش فيه نوقش القائلون فيه وقالوا كيف يقاس على التمتع مع أن القياس لا بد ان يكون فيه اتفاق بين المقيس والمقيس عليه وهنا لا اتفاق لان العمره منفصله عن الحج في التمتع وليست كذلك في بالنسبه ايش للقارئ والمتمتع يحق له ان يحل من احرامه بخلاف بخلاف القارئ حينئذ لا قياس نعم نقول يعني الجماعه قالوا ان سوق الهدي في حق القارئ سنه وليس واجبا سنه وليس واجبا هكذا قال جماعه والحقيقه لم يتضح لي في المساله قول يجب يجب الرجوع إليه لكن سوق الهدي أحوض للأدلة التي ذكرناها يعني في قولنا إن الصحابة يتلقون التمتع على القرآن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن عائشة ذبح الهدي عن عائشة وغيرها وهما أيضا وهي قارنة هي ومن معها و. لا سيما أنهما لم يقلد أنها لم تقلد الهدي لا هي ولا من كان قارنا، غير النبي صلى الله عليه وسلم ف... وإطلاق أيضا لكم القران على التمتع وكذلك قوله خذوا عني مناسككم وقوله لولا أني سبت الهدي وقوله لا أحل حتى يبلغ الهدي محله إلى غير ذلك هذه شواهد تدل على التأكيد ربما الوجوب والمسألة تحتاج إلى زيادة إلى زيادة بحث لكن فيها هذا الخلاف الذي ذكرنا بعضهم يرى أن دم القرآن ليس واجبا وإنما هو مستحب قال إذا كان أفقيا الأفقي هو من لم يكن من أهل البلد يعني من كان خارجها من أهل الافاق يقال له أفقيا ويقال له آفاقي لكن أفقي افصح لكن لفظة أفقي من لفظة آفاقي هنا مفهوم قول المؤلف وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان افقيا مفهومه أن المؤلف يرى جواز التمتع لغير الأفقي يرى جواز التمتع لغير الأفقي هذا مفهوم كلامه وإلا لو كان لا يرى ذلك لما قيد في الأفقي ولا أطلق وهذه هي ما تسمى مسألة هل يشرع لأهل مكة التمتع أم لا يشرع هل لهم أن يتمتعوا أم لا فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يشرع لأهل مكة تمتعون والقول الثاني قالوا يشرع لأهل مكة تمتع واستمر او السبب في هذا الخلاف يرجع الى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي ثم بعد ذلك قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اقترف الاشاره هنا في قوله ذلك هل هو عائد إلى المتمتع إلى نفس التمتع أم هو عائد إلى الهدف فمن قال إنه يرجع إلى التمتع فيكون المعنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني يعني أن التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فقالوا إذن التمتع لا يشرع لأهل مكه وأما الأكثرون فقالوا إن الإشارة قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام راجعة إلى إلى الهدي راجعة إلى الهدي إذن قال فمن لم يجد فطيام ثلاثه أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يرد فتكون تعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو هو الهدي يعني ما يتعلق بالهدي أو البدل الذي هو الصيام الذين قالوا بهذا قالوا إذن طالما أن تقييد بمن لم يخذ أهل المسجد الحرام راجع إلى الهدي فيدل بمفهومه أن أهل مكة يشرع لهم التمتع لكن يخذ لكن يسقط عنهم الهدي وهذا هو الصحيح لكن يسقط عنهم الهدي وهذا هو الصحيح وأما قول المؤلف إذا كان افقيا دم بشرطه قوله هنا بشرطه يحسن الأمرين يحسن أن يكون بشرطه أي بشرط التمثل يعني الشروط المتعلقه بالتمدد ويحتمل ايضا ان يعني الشروط المتعلقه بالدم. فهذا الشروط نوعان شروط متعلقه بالتمدد وشروط متعلقه بالدم الدفع او بالهذب اما الشروط المتعلقه بالهذب فهذا على ما ياتي ان شاء الله في باب في باب القضيه ما يتعلق بالقضيه يعني كان تكون القطيه بالغه السن المذيه بالغه السن المذيه كان تكون مثله نعم من المعد وغيرها او جذعه او جذع من الظهر ومثل شرط ان تكون خاليه ان تكون خاليه من العيوب ومثل شرط ان تكون البهيمه من بهيمتي من الانعام ومثل شرط ان تكون في وقت الدبح المشروع وسيأتي هذا باذن الله تعالى اذن قول مؤلف هنا يحتمل الشرطين بشرط يعني بشرط بالشرط المتعلق بالهدي من حيث من حيث الاجزاء وغيره او يعود بالشرط المتعلق بالتمتع اما الشرط المتعلق بالتمتع فهو ما اشار اليه الشارع هنا في الحاشيه فقال والشروط سبعه الا يكون من حاضر المسجد الحرام يعني من شروط هذه التمتع الا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام فلو كان من حاضر المسجد الحرام وحينئذ لا يجب عليه, عليه هدي وهذا منص الايه والشرط الثاني قال وان تكون عمرته في اشهر الحج وما هو الدليل على هذا على هذا الشرط على قوله تعالى الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج فمن احرم بعمره التمتع قبل اشهر الحج فانه لا يلحق باحرامه وتاب قال وأن يحج من عامه وان يحج من عامه فمثلا رجل احرم في باشهر الحج لكنه لم يحج من عامه قال هذا يسمى متمتعا لا يسمى وتمسعا في حين يجب عليه الهد لا يجب عليه قال وأن يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر أن يسافر جعل السفر هنا حده مسافة قصر فأكثر ومن كان دون مسافة القصر في حين يبقى عليه يبقى عليه الهد يعني كأن المؤلف يرى أن السفر أو المحشي يرى أن السفر سفر عنه. سفر قصر وسفر دون القصر فمتى يسقط هذه التمتع إذا كان السفر مسافة قصر فأكثر وإما إذا كان السفر مسافة دون مسافة القصر فحينئذ يبقى في دمته هذه التمتع وهذه المسألة خلافيه بين أهل العلم. واختلفوا في حد السفر منهم من قال ألا يسافر إلى بلده فلو سافر إلى غيرها, سافر إلى غيرها فإنه لا يسقط عنه فقد يتمثل ومنهم من قال مطلق بمطلق السفر سواء سافر إلى بلده أو لم يسافر مثلا رجل من أهل المدينة اعتمر في أشهر الحج وهو يريد الحج فهذا يكون متمتعا أليس كذلك؟ سافر ما بين التمتع إلى الحج سافر إلى مدينة الطائف مثلا أو جدة ولم يسافر إلى بلده فهذه الصورة يقولون إذا لم يسافر إلى بلده فلا يسقط عنه هدي التمتع وقال آخر سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده فالسفر يسقط إيش يسقط هدي التمتع لماذا يقولون لأن العله في هدي التمتع هو إسقاط أحد السفرين للحج او العمره يعني الحكمة في التمتع هو أن المرء هو أن المتمتع اعتمر وحج في سفرة واحدة فكان التمتع جزاء لهذا الإسقاط أو لهذا الترفه باسقاط أحد بإسقاط أحد السفرين لكن نقول هذه العلة لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة فلذلك قال جماعه حين هدي التمتع باق في ذمته سواء سافر ام لم يسافر طالما انه اعتمر في الحج وهو يريد الحج من عامه فهدي التمتع باق في ذمته قال وان يحل من العمره قبل احرامه بالحج فجعل من شروط الهدي ان يحل من احرامه كيف يحل من إحرامه؟ يحل من إحرامه في الحلق بعد السعي في الحلق أو التقصير يحل المتمتع من إحرامه فأما إذا لم يحل فهو في حكم من صرف حكم قارن حينئذ لم يكن متمتعا ولم يصرف عليه قول الباري فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فلصر واصلا بين العمرة والحد فكان كالقارن لكن يأتي معنا إشكال آخر وهو أن القارئ قلنا إن, أن الهدي في حقه يجب على قول أن الهدي في حقه يجب, يجب. يجب على قول فنقول نعم يجب عليه لكن هنا أرادوا مسألة هدي التمتع أرادوا مسألة هدي التمتع فعلى هذا لو تمتع الرجل لو تمتع الرجل وأحرم بالعمره ثم طاف وسعى لكنه لم يقصر وبعد ان انتهى احرم بالحج فهذا بعضهم يرى انه متمتع يرى انه متمتع لكن يسقط عنه يسقط عنه الهدي فالذي يرى انه متمتع اسقط عنه الهدي بعدم الاحلال بعدم الاحلال مع بقاء نصف التمتع قال وأن يحرم بالعمره من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة يعني من شروط هذه التمتع أن يكون الإحرام من الميقات أن يكون الإحرام بالعمرة من الميقات فمفهومه أن من أحرم بالعمرة دون الميقات فليس عليه هدي التمتع وهل يكون متمتعا أو لا يكون يكون متمتعا وهذه مسألة مشهورة وهي تسمى مسألة حاضر المسجد الحرام فمنهم حاضروا المسجد الحرام الذين ذكرهم الله في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اختلف أهل العلم في حاضر المسجد الحرام فقال جماعة هم من كانوا دون المواقيت فكل من كان دون الميقات فهو من حاضري المسجد الحرام والذين قالوا بهذا قولهم يكون فيه اشكال وغير منضبط لماذا لان المواقيت تختلف من حيث البعد عن مكه فمعلوم ان ميقات المدينه ابيار علي يبعد عن مكه اربعمائه 400... وعشرين تقريبا او أربعمائة وثمانين كيلو مترا فهذه مسافه كبيره جدا واقرب المواقيت الى مكه ميقات قرن المنازل السيل الكبير يبعد عن مكه 78 وسبعين كيلو متر على ما سياتي فيكون حينئذ هذا فارق كبير وغير منضبط في حق حاضر المسجد الحرام فكان هذا القول فيه شيء من الضعف وقال اخرون حاضر المسجد الحرام هم من كانوا داخل الحرام ومن كان خارج الحرام فليس من حاضر المسجد الحرام وهذا فيه شيء من القوة هذا فيه شيء من القوة لأن المسجد الحرام يطلق ويراد به ما كان داخل حدود الحرام فمن حيث الدليل هذا هو من أقوى الادله في هذه المسألة لأن الله قال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد هنا عدم دخول المشرك حدود الحرم وهذه المسألة مشهورة مبنيه على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بصلاة في المسجد الحرام لمئة ألف صلاة ما المراد في المسجد الحرام والصواب ان المسجد الحرام هو ما كان ما كان داخل الاميال يعني داخل حدود الحرم فهذا هو المسجد الحرام عند الاطلاق فاذا حاضر المسجد الحرام هم من كانوا داخل داخل الحرم وقال اخرون هذا يكون فيه اشكال يكون فيه اشكال لماذا لان هناك من هم خارج الحرم لكنهم من اهل مكه ومتصلون بمكه مثل أهل التنعيم فأهل التنعيم ليس بينهم وبين الحرم فاصل بل ربما كانت بعض الأميال حدود الحرم في بعض المنازل الموجودة فحينئذ يكون صاحب المنزل الواحد جزء من بيته داخل الحرم وجزء من بيته خارج الحرم فماذا نغلب حينما نريد أن نعده من حاضر المسجد الحرام؟ فان اهملناه فقد اهملنا قوما هم من اهل مكه هم من اهل مكه فلذلك قالوا نقول ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكه سواء اهل, من أهل مكه ومن كان داخل الحرام فيكونون بهذا جمعوا بين امرين جمعوا بين من كان خارج مكه خارج الحرم وهم في مسمى أهل مكة كأهل التنعيم مثلا وجمع من كان داخل الحرم لكنه ليس في مسمى أهل مكة كمن كانوا في مزدلفة من سكاني مزدلفة فمزدلفة من الحرم فمزدلفة من الحرم فقالوا بهذا نجمع بين الأمرين ولذلك جعلوا لهذه المسألة لغزا فقالوا ما هو الصيد الذي يجوز صيده في مكة وما هو الشجر الذي نبت من السماء ويجوز قطعه في مكة فيقول جواب من كان خارج حدود الحرم لكنه, لكنه من أهل مكة وهذا القول يختاره بعض المحققين من المعاصرين وله وجه من النظر لكن حيث الآية إن قلنا إن المراد في المسجد الحرام خصوصية حدود الحرم وحين إذا من كان خارجها لا يكون من أهل مشاهدي المسجد الحرام فمن كان خارج التميم نقول لا يجب عليك لا يجب عليك حذف التمثيل وعلى القول الآخر نقول يجب عليه حذف التمثيل فكأنهم أدخلوها من باب إدخال الزياده على باب إدخال الزيادة على المزيد في الحكم باب في كما أن المسجد النبوي كلما ازداد واتسع نعم اجل فيه حكم المضاعفه والآن اي موقع من مواقع المسجد النبوي في الوقت الحاضر يعد بالمائة الف صلاة مع النس من اشارة حينما قال في مسجد هذا كان على جزء يسير من المسجد الحاضر من زيادة في حكم في حكم المزيد نعم. والله يعني لم يتحقق لي في المسألة هذا شيء ظاهر أما من حيث الأصل والدليل فالحرم هذا نص عليه الكتاب وأما القول بانه ما كان دون المواقعي أو دون مسافة قصر فهذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة بقي معنا الأمران الأقيران قال وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها يعني أن يكون هذا المعتبر ناويا التمتع فإن لم يكن ناويا التمتع في حينئذ لا يكون لا يجب عليه الهد لا يجب عليه الهج, الهج فصار من شروط الهدي عندهم أن ينوي التمتع حال العمرة إما عند ابتداء الاحرام بها أو في أثنائها لكن لو أحرم في أشهر الحج وهو لم ينوي عمرة التمتع ثم حج من عامه فعلى قول المحشي هنا لا حد لا حد لا دم هدي لا هدي متمتع عليه لكن هل يكون متمتعا نعم يكون متمتعا يكون متمتعا يسقط عنه الهدي هذا في المذهب والمذهب فيه روايتان والمحقق في المذهب انه لا يلزم ان ينوي التمتع في ارتداء في ابتداء العمره لا يلزم سوى النوى عملا بمن ينوي عندهم أن من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه فعليه هدي التمثل هذا مجمل الشروط السبعة وهي بالاستقراء عندهم المذّن.